أي الكونية القدرية ليجعلها علامات لهم على ربوبيته واستحقاقه العبادة وحده ومن تلك الآيات الليل والنهار والشمس والقمر كما قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر الآية ومنها السماوات والأرضون وما فيهما والنجوم والرياح والسحاب والبحار والأنهار والعيون والجبال والأشجار وآثار قوم هلكوا كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله لآيات لقوم يعقلون وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقال تعالى إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابه آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح ايات لقوم يعقلون وقال تعالى ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لايات لقوم يتقون وما ذكره جل وعلا في ايه المؤمن هذه من انه هو الذي يري خلقه اياته بينه وزاده ايضاحا في غير هذا الموضع فبين أنه يريهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم وأن مراده بذلك البيان أن يتبين لهم أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق والآفاق جمع أفق وهو الناحية والله جل وعلا قد بين من غرائب صنعه وعجائبه في نواحي سماواته وأرضه ما يتبين به لكل عاقل أنه هو الرب المعبود وحده كما أشرنا إليه من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والجبال والدواب والبحار إلى غير ذلك وبيّن أيضا أن من آياته التي يريهم ولا يمكنهم أن ينكروا شيئا منها تسخيره لهم الانعام ليركبوها ويأكلوا من لحومها وينتفعوا بألبانها وزبدها وسمنها وأقطها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 فأي آيات الله تنكرون وبين في بعض المواضع أن من آياته التي يريها بعض خلقه معجزات رسله لأن المعجزات آيات أي دلالات وعلامات على صدق الرسل كما قال تعالى في فرعون ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى وبيّن في موضع آخر أن من آياته التي يريها خلقه عقوبته المكذبين رسله كما قال تعالى في قصة إهلاكه قوم لوط ولقد تركنا منها آية بينه لقوم يعقلون وقال في عقوبته فرعون وقومه بالطوفان والجراد والقمل إلى آخره فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات الآية قوله تعالى وينزل لكم من السماء رزقا أطلق جل وعلا في هذه الآية الكريمة الرزق واراد المطر لان المطر سبب الرزق واطلاق المسبب واراده سببه لشدة الملابسة بينهما اسلوب عربي معروف وكذلك عكسه الذي هو اطلاق السبب واراده المسبب كقوله اكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة مهو القرط طيبة النشري فأطلق الدم وأراد الدية لأنه سببها قال أجزل الله مثوبته ورفع درجته وقد أوضحنا في رسالتنا المسماه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز أن أمثال هذا أساليب عربية نطقت بها العرب في لغتها ونزل بها القرآن وان ما يقوله علماء البلاغة من أن في الآية ما يسمونه المجاز المرسل الذي يعدون من علاقاته السببية والمسببيه لا داعي إليه ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه وإطلاق الرزق في آية المؤمن هذه على المطر جاء مثله في غير هذا الموضع كقوله تعالى في أول سورة الجاثية وما أنزل الله من السماء من رزق فاحيا به الأرض بعد موتها فأوضح بقوله فاحيا به الأرض بعد موتها أن مراده بالرزق المطر لأن المطر هو الذي يحيي الله به الأرض بعد موتها وقد أوضح جل وعلا أنه إنما سمى المطر رزقا لأن المطر سبب الرزق في آيات كثيرة من كتابه كقوله تعالى في سورة البقرة وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم الآية والباء في قوله فأخرج به سببية كما ترى وكقوله تعالى في سورة إبراهيم الله الذي خلق السماوات والأرض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك الايه وقوله تعالى في سوره قاف ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد أيها المستمع الكريم ندعو إكمال تفسير الآية لتصرم وقت لقائنا دونه على أن نكمل ذلك في اللقاء القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته